يجيب دعوة الدعاء إلى دعاء فليستجيبوني والمؤمنون بي لعلهم يرشدون الخطاب في هذه الآية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإذا سألك والمراد العباد هنا عباد الشريعة يعني العباد الذين يتعبدون الله تعالى بما شرع فهي العبودية الخاصة وقومه تعالى فإني قريب هذا القرب حقيقي ولكنه لا ينافي ما ذكر من علوه جل وعلا فإنه قريب في عروه بعيد في دنوه لأنه جل وعلا عال فوق خلقه مستوى على عرشه أجيب دعوة الداعي إذا دعى يعني أن الإنسان إذا دعى ربه فإن الله تعالى يجيب دعائه ولكن الدعاء بإجابة شروط منها الإخلاص لله عز وجل بأن لا يشتف معه أحدا في دعائه ومنها حصن الضم بالله أن نجيب دعاء ومنها شعور الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى ومنها اجتناب أكل الحرام لأن أكل الحرام من موانع إجابة الدعاء فقد قال فقد ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل يطيل السفر أشعر أغرب يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأناه يستجاب لذلك فاستبعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يستجاب لمن يأكل الحرام يتقذى به وقوله فليستجيبون ويؤمن ذي أي فيقوموا بها و... و... وليستجيبوا لمقترى نهي فياتقوا ما نهي تعال وليؤمنوا بي يحققوا إيمانهم في الاستجابة لله عز وجل لعلهم يرشدون ولعل هنا للتعليل أي من أجل أن يرشدوا والرشد حسن التصرف ويفسر في كل موضع بما يناسبه في هذه الآية من الفائد والإحكام أن الله سبحانه وتعالى عالم بما يستقبل كما هو عالم, عالم بما مضى وبالحاضر وجه الدلالة قوله وإذا سألك وإذا لما يستقبل من الزمان وهذا تفيد وقوى الشرط ومنها حرص الصحابة رضي الله عنهم على الأسئلة النافعة ومنها فضيلة من تعبد لله بشرع ووجه ذلك إضافة عبوديته إلى الله عداد وإضافة العبودية إلى الله تعالى شرف لا يسويه شرف ولهذا يذكر الله عز وجل في مقام التشريف في قوله تعالى تبارك الذي نزل فرقان على عبده وقوله الحمد لله الذي أنزل الكتاب الحمد لله أنزل على عبده الكتاب ونمجعل له عوجة والعبودية لله عز وجل هي الحرية الحقيقية وأما نتحرر عن عبودية الله فقد استرقى للشيطان قال ابن قيم رحمه الله في النينية هربوا من الذق الذي خلقوا له وابنوا بذق النفس والشيطان ومفائد هذه الآية الكريمة وأحكامها قرب الله تعالى لمن دعاه ولهذا يشعر الجاع بقرب الله تبارك وتعالى كأنه يراه وهذا من تمام الإحسان فإن قال قائل هل قرب الله تعالى ينافع له قلنا لا لا ينافع له لأنه سبحانه وتعالى ليس لسكنه شيء في جميع صفاته كما قال الشيخ رسالة من رحمه الله في العقيدة الوسطية فإن الله تعالى ليس كمث في شيء في جميع النوت فهو قريب في علوه علي في جنوه ومن فائد الآية, الآية وأحكامها إجابة الله سبحانه وتعالى للداعي من قوله أجيب دعوة الدعوة إذا جعل وهذا الإطلاق مقيد لأن لا يدعو بإثم أو قطع رحم كما جاءت بذلك السنة ومن الدعاء بالإثم أن يدعو الإنسان على شخص لا يستحق الدعاء عليه فإن قال قائل ما أكثر من يدعون الله ولا يجدون إجابة فالجواب أن ذلك إما لفوات الشرط أو لوجود مانا أو أن الله سبحانه, أو أن الله سبحانه وتعالى ادخر ذلك لهم ليكون مثوبة وقربة إلى الله تعالى ومن فائد هذه الآية وأعكامها اشتراض الاخلاص في الدعا لقوله إبادعان يعني ولم يشتك معي أحد أحدا يعني ولم يشتك معي أحدا ومن فائد العيات الكريمة وإحكامها وجوب الاستجابة لله والإيمان به لقوله تعالى فلؤمنوا بي فلستجيبوا لي ولؤمنوا بي ومن فوائدها وأحكامها أن الاستجابة لله والإيمان به سبب للرشد لقوله لعلهم يرشدون ومن فوائدها وأحكامها إثبات العلب وأن أحكام الله تعالى وأفعاله معللة بالحكمة البالغة التي قد نجركها وقد لا نجركها ثم إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته